وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ